الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإجسامه إلى يوم إنا مباد قال أن الإمام المجدد رحمه الله أركان الإسلام حمسة بعادة أن لا إذا إلا الله ان محمد الرسول الله وقيام الصلاه واداء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لا يقوم الاسلام الا على هذه الاركان اذا فقدت ان الاسلام على استقيم طاعات وكامله في هذه الاركان وكل الطاعات وكل خير كلها مكمله لهذه الاركان ودعا له على جميل عليه السلام أولى الله صلى الله عليه وسلم في حضرة الصحابة فقال أخبرني عن الإسلام فقال أخبره عن الإسلام كما سبب ففسر الإسلام بهذه الأركاء القنسة وجاء ذي حديث بن عمر نغي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس هي على خمسه اركان ثم ذكر ال وكان خمسه اي ان هذه الخمس ليست هي الاسلام كله انها اركانه ومبانيه التي يقوم عليها وظيئه المشروعات ومكملات ومتممات هذه الاركان قال اليمانو مجدد فجليل الشهاده قول الله هي الله علا فاذن الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم الله سبن دل قيس لا اله الا هو العزيز الحكيم معنا شهدا ايقامه وحكمه واعلن و بين والزم الشهاده من الله تدور على هذه المعاني الخمسة الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإنسان هذا معنى شهد أي قضى سبحانه وأعلم وأخبر وألزم عباده بذلك أن لا إله إلاه شهد الله انه لا اله الا الله لا لا اله نافيا جميع لا عبد من دون الله الا الله مثبت العباده لله عز وجل ومعنى لا اله الا الله اله المعبود بحق الا الله انما من من عبد غير الله لان عبادته باطله لقوله تعالى لا اله الا الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ان الله هو العلي الكبير شهد لنفسه سبحانه الوحداريه وهو اصدق القائلين وشهادته سبحان اصدق الشهادات لانها صادره عن حكيم قدير عليم يعلم كل شيء هي شهاده صادقه يمدح الله انه لا اله الا هو والملائكه ايش الى الملائكه انه لا لا اله الا هو وهم عالم خلقهم الله بالنور قرائن عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يتركون واولو العلم واولو العلم انسان الملائكه والصنف الثاني اولو العلم البشري واقول العلم لا يشهد هنا الا بما هو حق خلاف الجهال لا اعتبار لشهادتهم وكل حال من خلق الله يشهد لله بالوحدانيه وانه لا اله الا هو وهذا تشريف لاهل العلم اذن ان الله اقرنا شهه شهادتهم مع شهادته سبحان والمراد به اولو العلم اي اهل العلم الشرعي لا كما يقول بعض الناس ان اهل العلم مراد بهم اهل الصناعه والجراه ونحو ذلك فحقا ايلا يقال لهم اهل العلم على وجه الاطلاق العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هو أولو العرفان أن علم ما قال فيه حدثنا وما شوى ذعك وشوى الشياطين وكذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عبابه العلماء المراد العلماء الشرع الذين يعرفون حق الله حق ما عرفته وَيَعْبُدُونَهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ وَيَخْشَوْنَهُ حَقَّ خَشْيَتِهِ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ قَائِمًا مَنْصُوبًا عَلَى الْحَال مِنْ شَهِدَ أَيْ حالَ تَوْنِيقًا قَائِمًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْقِسْطُ هُوَ الْعَدْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَأْكِيدٌ لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى هو العزيز الحكيم اسمان يتضمنان في طي النص هذه وهما العزه والحكمه العزه والحكمه هذه الايه استدل بها على الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله انا شهادة أن لا إله إلا الله وأنها لا معبوذة بحق إلا الله وأنها الركم الأول من أركان الإسلام ركم الشهادتين وهذا الدليل الأول على شهادة أن لها إله إلا الله فينضغي لطالب العلم أن يحفظها هذا الدليل وأن يفهم وجه الإستدلال صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله